أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة العصبة وأما العلم فكان أبواه مؤمنين فخشنا أي يرهق ما فخشنا أي يرهق ما طيان فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من مزكاتهما وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لولا ميلية ميل في المدينة وكان تحته كنزهما وكان أبوهما صادحا فأراد ربك أن يدل غائ